على موقع لي لي لي لي. يا ليلي مزيكا انا من عملت في يوم مني لما قل وغفلني بس خلاص مبقاش فوسو والصورة بانت بايعيني هتروح وقت ياجي بغيركم والحد كده قدر خيركم سلامت على اللي قالوا ان انا مش عاوز تنابلكم انا مش شابك ولاش بيقوم لو خبت يوم هبقى عاملكم جدعا لكن من تحكير الحصو ساقكم بدين زي اللي انتو انتم مش على السلم وبتهجروا كم مره جيتوا في سكتنا وخدت على راسكو تضربوا لا اصحوا فوق يا فنديه ما بقتش تمشي بقى خاويه واللي انتو شايفينه ده هتشوفوا منه البرازيليه قسم في طول وحش زماني كله قدامي بيجلي هتبتغير سايقين في نقصي شربلو بالميلي هابو الفخمة والحنية البابا عم الربولية بشر بلد محمود لولو <تصفيق> وبلق بلدنا العالميه على سكة لو بتجيله اتشيلو ادخن اجس قالوا اسلام لولو كافل يبيع فيكم بالكيلو يا هو انت ما تفوقوا منه ما ده هنا انا قلبا وما هتروحوا مطرح ما تروحوا كل الطرق اسنا الرومه ارمي الكلام هنا على الملا يا ابن انتو كارتكم اتحرق لو حد فيكم خصمني هيلاقي وشو بيتفلى يا مرشد خفوا شويه والله امكم والنفس انا فيكم ده والحب في قلبكم غيه المرشد ولاد القرحه والعروه متسرحه بالتليفون من غيرهم اختفت الفرحة من بعدكو مبقيتش بفوق وكل يوم حالتنا بتسوء بشرب باشرب على عشان وبقطعنا اوتر وعروف يا كلب فك على اخواتنا انا نفسي يرجع لجيبنا ده سالسو محمد صدق من غيرهم الغيب وبجاعتنا المرشد اللي تشوفه بيني والله عمره ما يكفيني هلعبتو وانا بالبره خليتو فجا نبسيني يكفيكو شر مقابلتنا مش هتمشو حب ولا اخوتنا في ما انتوش جدا سكتكم ازاي سيجيتنا بيشوفوا المادة على بعض وقت بيقلبوا سلام سلام اغلق الاخوات كلها ماشيه لجلك اشار على غشي كنتم ساملني بسببكو قلبي. يبنى. انا عندي كلبك ضغة من كون نقص وفاء كان هتشوفوا حد صحيح مخلص مغنى الرجولة يعلمك مبكش وتعملوا اسطوره اخرج بتجرب في الصوره اصفورة عم اللي مالوش عام كنكوش تحاسب في فاتوره الجنج يابا محمود للموس عم الرياسه اسلام للموس See